وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إلى الرَّسُولُ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مَا دَنَانَنُ مِنَ بِاللَّهِ وَمَا جَئْنَا مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا نَارُ رَبِّنَا مَعَ القوم اَثَابَهُمُ الضَّالُّوُ بِما قَالُوا جَنَّاتِ نَعِيمٍ تَحْتَ ظِلِّهَا أَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ 111. طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا 112. الله لا يحب المعتدين قُلُومَ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا لَّنْ تَجِدُوا مِن لا نؤاخذكم بالله بل له في انما عليكم ولا بما كنتم ايمان فترتوا مانسكيين بقى تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة احفظوا ايما لكم كذلك كانو